لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوه الله, الله مخلصين له الدين فلما أنت الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل خدار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا وما نَفْسٌ نفس تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نفس بأي إن الله عليم صبيح